وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ قِرَاطًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَنِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا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 وَمَ كَفَرَ فَإِن اللهَّه غنِي حمدَ وَإِقالَالُ قُمانُوا لِبِنهِ وَهُو ييَعِضُهُ يابُ نََ ل تُشِلِكْ بِلههِ إِ الشِللكَ لَظُلمُ النوِيم وَالصَّينَ الْ الإِ كانَانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَهُ إّهُ وَحْن الن عَ وَحْنِهُ وَفِصَالُوه فِي عَمَين أملته أمه وهنا على وهن وَفِصَالُهُ في عامي أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهباك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضعهما وصاحبهما في الدنيا وَالتَّابِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ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 وَإِلَىٰ قِيِلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَرَ اللَّهُ قالوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بِمَا عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمجعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب المغليغ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْسَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت والبحر يمده من بعده سبعه كلمات الله ان الله عزيز حكيم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 وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرل فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خَتَّارٍ كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي لَيْسَ عو عَوْلَدَهُ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَادٌ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَادٌ عَوْلَدَهُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ